Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunil illazine kfaroo min ahlil kitab wal musharikin Wal musharikin a hatta humul رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا مِن بعد ما جاءتهم البينة وما ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والمشركين في نار إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَا الْأَنْهَا تَجْرِي رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه.